نحن نرى المجد يرنو لنا خلال السيوف وطعام القناة صروف المنايا لأسيافنا نذيق العدو ولضى بأسنا فنحن نرى المجد يرنو لنا خلال السيوف وطان الغمان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 أجدكم عاقل دنيا ألم النصر أن نصر أن نصر حول اللواء أجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء إلى النصر أن نصر حول اللواء أجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء